بسم الله الرحمن الرحيم أعرفت الجنة لي متكين الغير هذا ما توعدون لكل أواب أفين انْ خَشِيَ مَن دَخَلَ بِرْزَاقٍ بِقَلْبٍ مُلِيدٍ قُلُوبًا بِسَلَامٍ اللهم بارك يُذْقُونَهَا بِسَلَامٍ يَا لَكَ يَوْمُ الخُلودِ لَنْ مَا سَاءُ كَمْ أَلَّكْنَا قَيَلَهُمْ مِنْ قَرْنِ هُمْ أَشَدُ مِنْهُمْ بَطْشًا هم ربوا في البلاد هذ من بئرهم إن في لمن كذب Amen. <laughs> məhəm məhəm məhəm <coughs> məhəm məhəm yeah وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بصشا هم أشد منهم بصشا فنفطه في I mm don't -hmm. mm -hmm. Demə vaqti ol o qovma Voilà kuko de dikal fase dan قولوا ريش الشمس وكذا Yau məyət maul